أعونا إن الشيطان الربيب اشتركوا في القناة Yeah be Yeah. ولا morrer I उला <laughs> مر على انن الذي in onna <laughs>